بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في بد أيحسب أن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا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 on down.